وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا وَتَحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت عيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 وبالوالدين إحسانه وذِلُّ القربى وليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسناً واقم الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولَّيتم ثم تولَّيتم إلا قريناً منكم وأنتم معرضون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 ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَتَهْوَى أَفُوسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ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 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين ما كان عدولا لله وملائكته ورسله وجبرين وميكال وجبرين وميكال فإن الله عدول الكافرين ولقد أزلنا إليك آياتا بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 والتبع ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان والتبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أذن على الملكين بباب لهروت وما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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السمين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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ عَمَسَ سَاجِدًا لَلَّهِ أَيُّهُ ذَكَرَ فِي أَسْمِهِ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيَّدُهُنَّ إلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ